بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه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 أَفَتُمَارُونَ هُوَ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَلَّةً أُخْرَى سدرت المتهج إذا ها جنة الماء إذ يغشى السدرة ما يغش. وَلَقَدْ رَآهُ نَلَّةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِلْ ما ذا غلب صروما طغا؟ لقد رأى من آيات ربنا الكبرى. أَتَرَى أَيَّتُم مَّا تَوَلَّنَ وَمَن تَسَلَّسَتِ الْأُخْرَى فلكم الذكر وله الأنفا <تصفيق> أفرأيتم اللات والعزى وممات إذا قسمت ها من سرفان ايا تتبعون الا ظننا وما تهون ان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّا فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني A hey, the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 وَأَنزَلَ مِنَ هو مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ فلا تذكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الضيب فهو أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى لا يجزاه الجزاء. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وأحيا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى فَمِنْ إذا تمنا وأن عليه الأخرى وَأَنَّهُ وَأَرْنَا وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَضَّ الشَّرَا وَأَنَّ عَلَيْهِنَّ نَشْأَةَ آخِرَةٍ وَأَنَّهُ هُوَ أغنى Mm. Um... المؤتفكة أهوى فغشها ما غشك فبأي آلاء ربك والمتفقان كان هو فغان شند ما غشها فبأي اثميدا هذا الحديد يتفجر جموم وتكونوا على الثبكون تذليل الله يوابد بسم الله الرحمن الرحيم أَأَمِنَ هَذَا الْحَدِيثِ تَجَنُّبُنَا أَن تَكُونُوا وَلَا تبكون وأنت